Assalamu <laughs> alaykum السلام عليكم اهلا يا شباب السلام عليكم اهلا يعني كل واحد من السلام اللي بيقول موضوع من السلام الكلام إليهم من هاتفكس لأنهم يتعود على كل الضوء كلام من كلامهم لأنه فيه غير أدنية يعني المحاسر العظيمة جداً بالشمال من دعوة هو انتظاف الأنسل من كلامه وأنه فيه بعض الناس وتتهيئاً أن تضغف أمام الناس وتتهيئاً أن تتكلم وتتهيئاً أن تضغف مواعظة ولكن العمل من يعني صح يا خالد في النطق ده هاخد الشغلوب معايا عشان احنا بس, بس نص ساعه عشان اللي انت بتروح فيها ناويه على المنهج بالطريقه اللي انت من قبل ان انا بنور حاجه بدور على رابط وانه الموضوع برده ده بيسهل عليا الذي يرحبت أول سورة في السورة مهوراً لمبتاك الآيات وخلنا إن الرابط في هذه السورة هو آيات طبعاً يسألت أن تتبع الناس لجيبوا رابط على الناس يعني سبب ماضيين ما نحصل على الرابط لأن الرابط يأتكد أن يكون جامل هذه الحاجة حول الثاني أن التقسيم تقسيم واضح والفرص عظيمي من للتطناع على التقسيمات في السوار التقسيرة لأن التقسيمات أحياناً في السوار الطويلة أو الكاميارة من الممكن تنبهل أمام الرجل. ففي السوار التقسيرة هذه أو في نوز أعام أو في مو الفرصة التقسيرات أو التقسيمات واضحة جريحة عندنا أول تقسيم اللي هو الله تعالي أول وكلنا نجي قد نعملها في صلات الله وعن الله قال إنهما 12 في 6 آيات لو نأخر وش تخلي الأخوات معايا أخوات موسيقى استمعوا وعينها للأسفل استمعوا ايضا وينها للشغلات شوف كيرا شوف بولي لعنة بولي لعنة سيد بتاع برش النوع 12 تاريخ فيزيكه ايال قبل القياس وجيت ايال بعد نصف تم يبقى المجموع كام ا 12 ناقصها طبعا يعني ما حافظه الشيء ده يعني بتقول ان هي حافظه ان هم عضويتها عندها صنيه رقم فنقول عندما تنسوا ما أخر وقولنا إن بالعظم من في هذا الدسم من الصور أنه وطعاهم طبعا الكنين في الصور الشغط وقول فيه سماع فيه في دسم الأخوة السماع فيه السماع السماع فيه السماع فيه السماع شوف شغل كده كويس؟ اه طبعا يبقى عقلنا ان والعظم اللي بالصدق ده ايه الهمار والصلب كده هو الشيء ده حاجه مهمه جدا ان الواحد يا بهذه الادوات الموجوده في مصر كان مثلا أنا قلت تعمل جيلاً يعني عندنا مثلاً حضرة أمن تقرأ في سورة الدور أمن كثير لهم لا يقرأ أمن وتعديث أمن وأحكم أمن عندك وصلاً في سورة النور في سنة ثانية عندنا لولا اللهم لا يقرأ لولا وتفسيرهم وإعراضهم ومع سنة ثانية إذا عندنا سنة دي مثلاً في سورة التكثير اذا صاحب الله يترى ايها? وما تدرى ايها? اقول معلومة من المعروبات الزريفة جدا. يوجد فيه في اللغة اذا ظرف اللي ما يستقبله من الزمان. اذا اذا هنستفضل ايها فين? في اللجاء? طب وايزا? ها? ظرف اللي ما من الزمان. بالك ميجالي. واذا لا تستخدمه الا في الامور المحققة. يعني هذا تحصل كل ايزا? فيها شك. قل ايه? ايه? تاني. اذا لا تستخدمه الا في الامور المحققة. يعني هتحصل الا تستفدأ بقوله في الوضوع المشروعي فيها. الحاج اللي فعل تحقق يبقى ايه الامر اللي فيه شبك يبقى فيه ايه? ايه? صاف? اراتي اخباري? كلام واضح ولا يا رميس واضح? الواحدة يعني يقول لك ايه ان طبعت الشمس? ينسع? اه? اه? الشمس هتطلع. الشمس هتطلع فما تقصي ان طبعت الشمس? تقول ايه طلعت الشمس? لان الشمس هتطلع هتطلع. صح? ولكن ان لا تستخدم في الشمس. ولذلك هذا هو مش ممكن ان السرط تبقي ايه? ممكن إن تأتي بذل إذا وإذا تأتي بذل إلن ولكن القصد أن إذا لا تستغذب إلا في أمور المطاقة وإن لا تستغذب إلا في أمور الأشوف فيها ولذلك هنا القرآن يجب أن يعني إذا السمس كورت أسأل سؤال لإخوان الكرام أحب من الإخوة بس يا في أسئلة يا إخوان أسئلة عقلية تزيد على العقل عند قراءه القران وعند قراءه نصوص السنه مثال ذلك يقول لك طعام اهل الجنه اللحم صح طعام اهل الجنه ايه ولحم صغير مما يستساغ طب كيف تطبخ اللحم في الجنه في يعني الجنه فيها نار تنض اللحم ما لا ينض إلا تحت اذا ال... تعيد يعني كان هيبقى فرن ها ونقول والله الله عايز وجل قادر على اطعام اهل الجنه طعاما ناضجا لا يحتاج الى نار غير صح ففي اسئله عقليه كده هذه الاسئله العقليه تبقى متعلقة بأمور غلبية وهنا ما عيناش علماتك بها. لا في القرآن ولا في السنة. في الواحد قول إيه؟ نعم في الحال إيه؟ نعم في ولا نشتغل بكيفية. نضرب بشكل. في الصورة دي أنك إذا إن الشمس كورت. يعني كورت. نفت كالعمامة. لفت كالعمامة فذهب للقوة. صح؟ ده قبل القيامة. ستة أيات قبل من ضمن النتائج او ايات صغيره قدامه صوت التكوين ربنا ما بتسمش للمواضع اللي هم ما ايه ان مدير يوم لا من خصائصه انها ظهرا وتخفى واللي جاي سمائه ها الخdns وبعدين جه قال يا الجوال الكونس الخdns دي مغيرس والخامس هو الذي يظهر ويختفي والكونن في مكانس والمقصود بالكامل السنة الذي يبزش الكون قالوا هناك نجوم في هذا الكون ليه تفسير علمي وبصراحة لوح جميل إليك هناك نجوم في هذا الكون هذه النجوم يا أخواني الفرن النوى والذي فيها بيعتر, بيعتر. فأخذ بارك يا رحمد لأن أي يا ما رحمد يا رحمد عالمي اي نجم عبارة عن فرن نوة. اي. اي نجم في فرن نوة. ان موريخ. الفرن نوة قضل فيه. ما عندي فيه فرن نوة. وتتحول الى مكانس تفنس بكون. اللي بصمار سقود السوداء. يعدوا كده لأو ديك ما ما يكون شي لهم. يعدوا لأو قد يكون في القرن. حاجه كده ذكاء ايه مكان السيكور بتنظف الكون مكانس سبحان الله عظيم يعني فربنا اصلا جهز دي نجوم يا اما بالخنس يا اما بالخنس الجواري الجامع جاريح الجواري المقصود بها الجريان يعني التي تشير في هذا الكون فخلا سبحان الله تعالى فلا اقسم بالخنس اي اقسم بالخنس الجراء من في تشير قديم من العلماء يقول كنس الظبيو الظبي اللي هو غذاب كنس الظبيو إلى كناس يعني دخل الكناس بتاعه إيه كناس بتاعه اللي هو الحظيرة بتاعته أنا عندي غذاب الغذاب دخل الحظيرة بتاعته ويقول كنس الظبيو فأنا المقصود هنا إيه؟ من كنس الظبيو نقول له بعدك شعني يبقى الكل زي بعض يبقى كنسة زي خانسة ما وخنا ساعة اتفى وكما ساعة يبطل دخل كناسة ما في اسمه هنا ولكن المخصوص على جئ حاجة والحاجة قال الخنس الجوب التي تظر وتحتفوا هي آية من الآية الرابعة والآية التانية اللي هي ما يسمى باسم الهي اخنى السوداء يعني كل ساعة كالسة لهذا كامل وبعدين ربعه أبكد والليل اذا عصر وقلنا سابقا ان الليل في حد ذاته ايه والنهار فيه ذاته ايه وتعاقب الليل والنهار ايه الليل ايه والنهار ايه ها وتعاقب الليل والنهار ايه الليل نفسه ايه مشكور الليل ايه مشكور ما صدقها واحد ما حد حتى انت حين لما تحب تفتح هنا كده في الضلمه عشان النوم يجي وبعدين دوماس العين الثانيه بس زهره يبقى يجيله ايه؟ <تصفيق> اكتاب والنهار عاية يعني ايه طبيبه يجيب بالجسمة في الوصول؟ عيس اكتاب عيس اكتاب تقوم تشتغل وتتحرك تتحرك؟ تتحرك؟ لو النهار 18 سنة <تصفح> انهار عصر وانا اوتي لأخواننا اخواننا الجماعة اليهود الجماعة الامريكاة لما بيقض الشباب النوزين بيعزبوه في الوانتنامه وفي بغريب وفي السجون الاسرائيلية بسوداته عليهم اطلاق كاشفة بحيش المهار كام؟ 14 ساعة كل ما كنت عيني بيها كل ما كنت عيني مع ضديقه بتاعه يجينوا نهار عصر ولو خلق ليل وحطوا في زندانة مغلقة مغفلة ايه؟ اكتئار وهذا هو الله سبحانه وتعالى من ربنا قسم 24 ساعه 12 مع 12 مين <تصفيق> وتعاقب الليل والنهار ده ايه تصور كده واحد ما نامش مثلا 3 4 ها كان جن جن جن يقولك يعرف يشتغل ولا يعرف يفكر ولا يعرف ينام ولا يعرف يروح ولا يعرف يقيد لانه مش فسبحان الخالق العظيم يعني كل جيك رحمل الله شبحنا تعدائنا ويمتنوا على بالليل ويمتنوا على العبادة بالنهارة ويمتنوا على العبادة بتعافوا بالليل والنهارة بس يتعافي دي ولا دفع دي عالب ما بصوت الشوك ايوه في في دول في العالم بيلاقي نسبه النهار عندها عاليه وفي دول في العالم نسبه الليل عندها عاليه في دول ست شهور عندها صيف ست عندها مثل. بس مثلا طبعا ده نوع الوضع يعني واللي ده يعني عندهم في الصيام اه في الصيام يعني مش معقوله ان يكون طول النهار صايم عشان غروب الشمس نبلا الآهل العماله ايه؟ له ان ننظر الى قصرة بالدول اللي يعني الدول اللي في الموضوعه ننظر الى قصرة بالدول اللي هي ومش ونشوف الشمس تقرر بساحكم وياه ومش عمام بتي لفوق نعم؟ نعم؟ نعم فالجول والليل اذا عش والليل اذا عش عش لا ولا يجنز عشعة يعني اتبر يعني اتفل لك وصول لي اذا التنفس لأ كان العقاد زماني اخواننا الكرام يقول الكلمة دي كلمة عجيبة عوية تنفس وفعل انت تقول الفاني ما تبشي بعني الفاني شوية جنة يتلقى الفعل انه تكون كمية سماية وهيه وهيه بيتنفس وكان الشيء المس... صاحب الظلال وان هذه احلى كلمه في القاموس العربي توضع في هذا الموقف يعني مين يتنفس انا واحد من الناس فمشش بعد فك كل واخد الكلمه دي فكان فعلا ان كل وبعدين مجد المساطة الفاكر أو المساطة النهار بالليل والليل من النهار والليل الدم أية عظيمة إنت مطلق تطقوبة كتير بديش شكشك فكري شكشك وبعدين صلاة من المساكت عش وبعدين النهار يجي تنفس أية من الأياسة ومنا الشباب صحناً وصحناً وعند الغروب نفسي لما الشمس تنساكت من الكورن. نخشى الليل ايها المؤمنون ربنا سبحانه طب مين عايز يجي يدلونا على هذه المعاني العظيمه من ايمان الانسان فلو اخسروا الخنس الزواج كل نفس وليلي اذا جاء الصبح لنوره حول رسوله دول ادي جاب الخصم يبقى عندك نفس ما احضرت دي يا محمد اذا ان نحب رسولك الكريم لا نحون فلا اقصد ربكم. صح؟ ما هو رجل تاني اقصد والليل الى عسر. تقول لي عسر اتعني لي على اطبع. والصبح انجل ثمان فاسع لزارة. اذا اقصد على ايه ربنا انه هو لفور رسول الكريم. وشمتل السبب? لما احنا خدنا كم ايات? الايات اللي تقولي شبتوا ايات كليلة. وشبتوا ايات بعدها. وخدنا ايه تاني ليه الايات. الكونية فابنة ايه؟ ها؟ النجوم الخنس والنجوم الكنس والليل اذا اسعي يعني اطبر واختفق والصبح اذا ترفس يعني اخبر اخبر صح؟ والصف يبا كان الوقتي الكنس والكلس والليل والصف اربعة يبا شبت قبيل اكيامة وشبت بعد اكيامة بالنسبة لأيات الكونية ذاكر الربعة العظم والكمال ان الصورة كلها في مسلوبين او تلاتة المسلوب الاول ماذا مسلوب؟ ايزا ايزا والمسلوب التالي؟ خاصة والمسلوب التالت؟ استفهام فأين طب صراحة يعني يعني العجب من العجب بطير القرآن يعني التالي فيه, فيه حلاوة مع العظمة والجمال ويلاوي الايه والاسرار تفتكرها امتى وانت بتقرا تتفكر كده بيقول لك انه ده قول ورسول كريم مين لا لا. لا لا انه انه رسول انه إنه ده رسوله يا بسم الله نيجر 29 سيدنا جبريل اه انهن قول وسلطوي نوعايد على مين القران ها ان ايه دي اللي تقول ها عايز على مين القران تاني فعندين اربع ايات ايات قبل القيامة ستة ايات وايات بعد القيامة ستة ايات وايات جونية اربع ايات وبعدين ايات القرآن الكريم انه لطور عسول كريم البصورة انتهت عن الشكرة يا شعب من بولة في السنة اللي فاتت حاولنا نجيب الرابط انا واخواني كانوا موجودين ما استطاعنا ان نصل الى الرابط بسرط التكنية انه صعب ولكن معنى القراءه والتلاوه الرابط الرابط هنا <تصفيق> معنى رابط الرابط اللي بنصوره ده ما هي الصوره الرابط كلمه ايات هو ذكر انواع من الايات يا محمد ذكر انواع من الايات يا ابني يبتدي الصوره من ايه الى ايه الى ايه الى ايه حتى ايات القران الكريم سبحانه وقال عليه انه الهاء القران <تصفيق> واحد نفس واحد بعض الاخره يقول لك يا عم الشيخ خد بالك البعض كده يقول لك ايه لم ياتي ذكر للقران نقول له يعني مفهوم من مفهوم مش مفهوم ايه من السيره من الشجاع اقول لك قصه ظريفه عشان تفتكر يعنينا فهم سيارة دخلت عائشة على ابيها ابي باك رضي الله عنهما وهو يبوند بنفسه يعني سيدنا ابو باكري يطلع فروح فالسيدة عائشة ثايتنا شديده كده قالت القولة المشهورة قالته ايه لعمر كما يرن الصراء على الفتى اذا حشرتك يوما وضط بها الصدمة لعمرك يعني أنت هو بيت شعر وبيت شعر خدير وهي يستشيل البهر أبوها بيؤهدك وما حدش عارف يعمل له حاجة لهي عارفة تعمل له حاجة ولا قد مولا بخلوع عارفة بيتها حاجة والرد يطبع فهو موح فلما دخلت على أبوها سيد في بيت الشعر قالت إيه؟ قالت إيه؟ لعمرك ما يغني الصماء عن الفتحة ليس ليش ومتعملش حاجة هتعمل إيه يعني؟ هترد بلد الموت لعمرك كما يجمي الصباح عن الفتا إذا حسرجت يوماً وضع قضيها الصدر إذا حسرجت الرؤ الرؤ هل سبق له هذه لم يصبق له هذه ومن تعيشان منك من, من البيض النفس كلام إنه لقول رسول الكريم عزاً لله الكريم. يا شابان من منين عموماً سيدنا أبو بكل اقترض عليه وإن لا يعيشا وإن معقولك ما أقر الله وذلك سبق الموت بالحق غالك ما كنت من التحديد فهذا جافي بالشاهد العبو كما يغني الصلاة عن الفتاة إذا حشرانك يوماً والله طبيع الصدر هتوني التفير في اللي هو روحي زالي أقولك من سياق الكلام يا مولانا هتوني طبيعنا أقولك بره من سياق الكلام إنه عائد على القرآن الكريم لخول رسول كريم مين لأنه سيدي كمين؟ سيدي جبريم ذو مقام كريم عند ربي سبحانه وتعالى. ذي قوة عند ذي مكين. يعني ايه ذي قوة? قوة. يعني قوي. سيدنا جميلينها قوي. سيدنا جميلينها حتى في, في الاسرائيل. حتى في, في الاسرائيل. بأنه مقلبة بلاد موت على يعني دخل السادون جنيبها بجناح واحد. بجناح واحد على بعشة مع إذا تصبح إرمى جريني يبقى فعصا على عرض بجناع فهذا دليل على شدة ايه؟ قواته والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأاه وقد رأوه مرتين رأاه على آنقت الطبيعة فرأاه ولوه 600 ايه؟ 600 جناع ست مات جناع يا ست مات جناع ذي قوات عنده ذي من ذي ربنا مكين لو ما كان مطلع ثما ثما هناك امين ف جبريل صلى الله عليه وسلم كان امين السماء يئتمن على اداء هذه الرسالات الى الى عرس الختام تاركها كده عشان الوقت ها؟ جه حي وسط نعم ده عشان نفس الدراسه الرحمن تحت مضطر اخد فوقي هذا الصف بالبركه så jeg ser det. Så den der ikke til å ta han.